وَنَقْنَخُ نَقْنَلِ انْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ الْحَبْلِ الْوَرِيدِ إِنَّنَا تَنَقَّلُ مُتَنَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْنَا رَقِيبٌ نَّظِيرٌ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 فالقي في العذاب فالقي في العذاب الشديد فالقي في العذاب الشديد قون قليل ربنا ما اطريتهم ولكن كان في ضلال بعيد قال لا قال لا تختصمون لدي قال تختصمون دين قال تختصمون دين وقد قدمت إليكم وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل قانون لدي وما نبضلا لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وما أنا بظلام وما أنا بظلام يوم نقول لجلال ما خلِم يَوْمًا نَقُولُ لِجَهَنَّمَ أَهْلِمِئْتِ وَتَقُولُونَ وَتَقُولُ هل مِن مَّسِيرَةٍ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ هَل مِن مَّزِيدٍ يوم نَقُولُ لِجَهَنَّمَ يوم نقول لجن أنما هل امتنات وتقول وتقول هل من مزيد وتقول هل من مزيدا وأزلفت الجنة للمتقين. وأزلفت جنة للمتقين غير بعيدة هذا تعود هذا تعود لكل أواب لكل أواب من خشية الرحمن من خشية الرحمن من خشية الرحمن بنغيبة وجا بقلب منيب وجاء بقلب منيب ادخنوا بسلام ادخنوا بسلام ادخنوا بسلام ذلك يوم الخنود لهم ما يشاؤون فيها، لهم ما يشاءون فيها، ولدينا مزيد، ولدينا مزيد، ولدينا مزيد.